بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفكر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا